كل حديث هم في الأجر سواء وهم في الوزر سواء الرجل الذي قال فرجل آتاه الله مال ورجل آتاه الله مال, مال هذا كذلك هذا في باب العطاء يعني قول, قول النبي عليه الصلاة والسلام هم في الأجر سواء لأن ذاك عنده مال يتصدق منه وهذا يتمنى أن لو كان عنده مثله فيتصدق مثله قال هم في سواء وهذا على عمله وهذا على نيته الصالحة نعم حسن الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم غفر الله لنا ولكم مسلمين هذا سال يقول في الركعة الأولى من صلاة العصر لم أقرأ سورة الفاتحة بعد دعاء الاستفتاح واتيت بركعة بعد سلام الإمام فهل هذا يجزئ وما هو الحكم الصحيح اذا نسي إذا نسي المأموم إذا كان يصلي مأموما فلا حرج عليه لا حرج عليه أما إذا كان يصليها منفردا فإن فإنه بذلك تكون فاتته الركعة لأن الفاتحة لا بد منها في كل ركعة لا بد منها في كل ركعة لكن إذا كان متابعا للامام فنسيها فلا حرج عليه نعم الله عليكم هذا يقول هل يجوز الانصراف من مزدلفه إلى منى قبل الفجر لغير من رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي على من لا رخصة له أن يجلس إلى الفجر ويقف وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر إلى قرب اشراق الشمس لا إلى أن تشرق وإنما حتى يقرب اشراق الشمس فينصرف إلى من هذا الذي ينبغي له لكن لو انصرف قبل الفجر بقليل لا حرج عليه لكنه فوت على نفسه فضلا عظيما وموقفا جليلا نان. في سؤال الثاني أيضا يقول هل يجوز رمي الجمرات قبل الزوال؟ أي في الصباح الجمرات في أيام في, في يوم النحر ترمى في الصباح في يوم النحر ترمى في الصباح وأما إذا كان سؤال عن أيام التشريق الثلاثة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرميها في أيام التشريق الثلاثة إلا بعد زوال الشمس فكان عليه الصلاة والسلام يتحرى إلى أن تزول الشمس فإذا زالت رمى ومر معنا قوله خذوا عني أو لتأخذوا مناسككم فهذا هو هديه وطريقته صلوات الله وسلامه عليه ومن فضل الله الآن أصبحت الجمرات واسعة جدا وتحتمل يعني الأعداد الكبيرة وهذه من نعمة الله ومن فضله على هذه الدولة وفقهم الله عز وجل وزادهم تأييدا وعونا وأعانهم على خدمة حجاج بيت الله الحرام فالجمرات الآن يعني مبنية بشكل واسع يسر الناظرين ويريح الحجاج والمعتمرين نعم هذا الثاني يقول هل يجوز أن يصلي أحد لشخص آخر صلاة نافلة لا لا يجوز الأصل في العبادة عدم النيابة لا ينوب الانسان عن غيره في شيء من العبادات إلا ما دل عليه الدليل قال الله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى فالنيابة في الحج جاءت بها النصوص جاءت بها النصوص ودل عليها أدلة فيجوز للانسان ان يحج عن غيره بشروط معلومه الحج عن الغير جائز إن كان الغير ميتا أو كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه أو هارما طاعنا في السن لا يتمكن من السفر لأداء الحج فالنيابة عن مثل هؤلاء جائزة دلت الأدلة, عليهم دلت الأدلة على جواز النيابة عنهم أما الصلاة فلا نعم سلام عليكم هذا يقول أريد أن أعتمر لنفسي وأنا حج. على أمي, عن أمي فهل يعتبر هذا الحج حج, حج تمتع وبالتالي يجب الهدي أم لا إذا كنت اعتمرت عن نفسك فلك أن تجعل هذه العمره عن والدتك والحج عن نفسك فتلبي بالعمرة من الميقات والنية عن والدتك ثم تتحلل منها وإذا جاء اليوم الثامن منذ الحجة تلبي بالحج وأنت بهذا تكون متمتعا عليك هدي التمتع قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما السيسر من الهدي والهدي هدي المتعة هو هدي شكر، لأن الله عز وجل أكرم عبده بأداء عمرة وحج في سفرة واحدة وسواء كان العمره والحج للإنسان أو كانت العمره له والحج لغيره أو العكس فالدم لا بد منه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما سيسر من الهدي ونكتفي بهذا القدر والله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين واحب أن ننبه الإخوة ان كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك متوفر بكميات كبيرة في كبائن حول المسجد النبوي فعلى كل حاج أن يذهب متى تيسر له إلى تلك الكبائن ويأخذ نسخته وهي توزع مجانا في الكبائن التي خارج المسجد النبوي وهذا أحد الإخوة أرسل فائده تاكيد للفائده التي مرت معنا بالامس يقول في صحيح البخاري من حديث عائشه رضي الله عنها لكنا احسن الجهاد واجمله الحج الحج لكنا احسن الجهاد واجمله الحج نعم لكنا احسن الجهاد واجمله الحج حج مبرور الحج حج مبرور هذا لفظ الحديث في صحيح البخاري برقم 1762 واثنين باب حج النساء جز الله من أفادنا هذه الفائدة خيرا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.